ولم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤكلها كل حيل باذن ربها ويضرب الله الانفال للناس لعلهم يتذكرون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 يفعل الله ما يشاء